مقام العجم اه, آه, آه, آه, آه, آه, آه, آه الله تسلم عليه تسلم عليه سيدي ديهو شعبك يا فلسطين سلم عليه شعبك يا فلسطين سلم عليه اغتر بالقاف ايها العابثون في كل وادي ايها الساكنون امش السراب ايها السارقون فجر بلا جيلن